لي اخوي شلون قلبي زينب الحوراء زينب رات اخاها قد علق راسه على راس الرمح او كل ما نظرت الى راس الحسين تفجعت وبكت ونادت وحسينه حصل إلى الإمام زين العابدين سيدي هل علق رأسك على رأس الرمح هل رضت صدرك بالخيل هل مثلوا بجسدك هل بكت عليك أختك او ابنتك وهي ترى هذا الحال يخو يشلون قلبي هون على السو يا بطل ونينا وعلى راس الرمح رأسك العدم علقي راسك يا الوله من فقر اس السمهر مركب شحب مني النزف لونه يعني تغير لونه من شده النزف ها ايرسك يا الولي من فاض غراس السمر مركب شحب مني النزف لونه يا وشياب دم مخضاب وشيا لا وشيا يطوح الرمح العاب يعني شنو يطوح يميل بالرمح يمين وشمالها ايه والله يطوح الرمح بيلعاب واحنا قلوبنا بلجان بس على أذيادين سمعوا ها شا تقول الحورة زينب أنا خاطبتي ولا شفتي نرحم بحالي. فطرت قلوبنا نزل الرأسها. انا خاطبت وناشتت يا ظالم نرحم بحالي. اسمعني نحي الرأس عن عيني ترا كم رد تدهلالي. انا ما اقدر معذورة يا زينب. انا ما اقدر اشوف الريح. يلا عبشي الوالي اي والله انا ما اقدر اشوف الريح دلاعب شي يا بت الوالي بعد شي تقول يا شيال را يا استاذ اي رد ابو حفرته واستد ابو جبره يا خايب يا خايب شبد هادي قبل تجره رايه والله يا ابو جبره جد انت يا ابو جبره جد وراء اسمك دا يا شيا الراء السلام لوحه والله لا ات لوحه عن بقا يا رمحايا يا اكافوت ريح الهوى بالجرحا يا والصعاب على ج و مسع وجعه شوية شوية على رأس الحسين ها. هذا الرأس الذي طالما قبله رسول الله طالما قبلته الزهراء بيت الدعاء وأسألك الدعاء يا شياء الرأس لا اتوجعه أخافا أخافا تلجم الجروح لبضلعه ايد ريض لي دريب لي اريد الساعه ودع ايد ريض لي اريد الساعه الساعه عوض فان جسم يا حسين او يا من يروح ويا اي والله من يروح ويا اظلم يستر ويرى جسمك من يدفن هنا يا والله جسمك من يد فنايا